كنت استحي واخجل من جمالك وقولا هيا قلبي من جمالك. من جمالك وقولا هيا قلبي من جمالك ذهب چنتانه حسبك. حسبك من جمالك قصد ليك المحب لاهف وساعه ومثل عين المها عينك وساعه قصد ليك المحب لاهف وساعه ومثل عين المها عينك وساعه اتشتفك ساعه بشواقي وساعه في الحبل الملامه احلى منك هم اكو اجمل واحلى بحلم ريتك تجيني واحلم انك تنادمني وتطق راحك برا حي هجرتني وصرت صك راحي برا حي برحت عني وقمت تنطر برا اشتظن ابرح وشمت اعداك اشتظن راح ابقى احسب محن وحداي اشتظن أنسى الوعاد يلخنت وعداي أنا الماء أخل وعدك وانت خليت ردت تتخلى ميهم وانت خليت العمر خليت أبيدك وانت خليت جمر قلبي وجه الضيم وجاه وبعد ما علي شغل بالراح وجاه شلي باللي غير المال بعد منت صحيبي وانت خيلك بعد منت صحيبي وانت خيلك رغم هذه ألبي وانت خيلك أصيلة خيل خيلي وانت خيلك أصل مائلها بس تركض وراء المال بطمع فاشل أمل ترسم وراء المال أشوف الأعوج بذاتك وأرى المال أشوف الأعوج بذاتك وراء المال أغلس عنا ما قبح ولنبيك عشت كل عمرك مطشر ولنبيك وفي ومخلص وذا أشعر ولنبيك أداوب طيبي جرحك واش فعلته أنا ملجأ التاية وأش فعل تاه أنا ملجأ التاية واش فعلته اش صدر يا مني وش فعلت تفك جرحي وتحط عمدا ملح به ألح بالطيب يلغدرك ملح به مليح وما بعد وجهك ملح به الملاحة البيك راحت بروح منك أمن شوفك غدت تلعب روح منك قبل شنت أنا ظنن روح منك غدت نفسي تمجك وانا طيبك الطمع شا عندك وين طيبك شنة تدعي طيب وين طيبك ادور بيك ذرة طيب بس ماك ولا نجمة محنة لوح بس ماك شنة تألهج نهار وليل بس ماك بعد هيهات ألهج بس ماكانه راح الطيب ماضل بس ماكانه قبل وياك عمري بسمه كان البسمه تبدلت احاورها الدهر ذبني بطاحينه ورحاه ومضغن لي وكتب نيابه ورحاه خلص ويا شغلك وانتهابك بحرام تجمعت مالك وانتهابك قبل روحت ودك وانت أهابك قبل روح تودك وانتPIبك الدهر شالح بالبيدة جر حيانه جر الحياء الدهر شالح بالبيدة جر حيانه تغنم نجد بالك جر حيانه تغنم نجد بالك جر حيانه اندم الجرحك وسومر جر حيانه سكن جرحك و Thanrage وعلى الدنيا بإيديانك ما سكنت أبد دار القناعة ما سكنت اشتري إذا تصير تملك ملك قارون عندك عقل ميز شوف قارون قر واعترف يا بالذات قارون قر واعترف منك أحسنانة أبقى حاسيس الأخوة أحسنانة وفي ودوم الصديجي أحسن أنا أبوي وأمي ربياني وعلى الإخلاص طرفي ربياني مثل ما الله ربك ربياني مثل ما الله ربك ربياني أبد ما يضيع حق ضائع أبد لا وذا صح بالفحم شخصك أبد لا العمر لو ما يمن نيدك أبد الله يمنان أبد ما أحمل منيتك تريد الذلني؟ لا خابت منيتك صدق حتى لو حانت منيتك أبد ما أفرح بموتك ولا سر وعنك مخفي ما أكشف ولا سر بهوى العذال ما أمشي ولا سر أصولك فاينات الطبع فرعون ومن فعلك بناك الستر فرعون ولك اريدك عون ليش اطلعت فرعون اريدك عون ليش اطلعت فرعون واريد انعون وقت ما يعاني وصبح قلبي يعاني ما يعاني مثل الثلج بيدك ما يعاني وحسك جمر تسعر بين ايديه وحسك جمر تسعر بين دي والسلام عليكم ورحمة الله